ثنيات الوادى وجب الشكر علينا مدعى لله دار أيها المبعوث فينا شئت الامر المطا شئت شربت المدينة مرحبا يا خير خيرتها قال عل بدروا علينا من ثنيات الواد وجبان الشكر علينا مد